فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ الله غفور رحيم وَالَّذِينَ يَهِنُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لهم شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ الْأَحَدَيْنِ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله, أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 لَمَسْتَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اتَّلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ولا يأترئن الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله وفور رحيم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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يوضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن, ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو ابائهن او آباء أو بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو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 يَكُونُ يكونوا فقراء اللَّهُ الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى اللَّهُ الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا, تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فإن الله, فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ وَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَةً مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ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 يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية, ولا وربية لا شرقية ولا وربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يَهْدِي الله لنوره من يشاء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 والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إنه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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيروا الرسول لعلكم ترحمون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 والقواعد من النساء الَّتِي لا يرجون نكاحا فليس عليهن, جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 أو بيوت اخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم.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 أَأَتُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِمَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُبْعَوْنَ إلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُ بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم